يا الله لمن حمده اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما اعطيت واصرف عنا برحمتك وقنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت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 اللهم إنا نسألك الهداية والتُّقى والعفاف والغنى اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك اللهم لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك لك الملك ولك الحمد وأنت على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك يا الله بأنك أنت الله الواحد الأحد الصمت الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تحرم وجوهنا على النار اللهم حرِم وجوهنا على النار اللهم حرِم وجوهنا على النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرة ومقاما ما خلقتها هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت وما للظالمين من أنصار اللهم ما أتيناك بأعمالنا ولا أتيناك بحسناتنا ولا جئناك بأعمال صالحة بدت منا إنما أتيناك راجي ولعفوك طالبي ولثوابك مؤملي ومن عذابك مشفق سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك إننا كنا ظالمين لا إله إلا سبحانك كنا ظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إننا كنا, كنا ظالمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة اللهم إنا نعوذ بك من سوء المنصرف من بين يديك اللهم إنا نعوذ بك من سوء المنقلب من بين يديك اللهم ارحم مقوفنا بين يديك وارحمنا يوم العرض عليك سبحانك الفضل أحب إليك من العدل رحمتك سبقت غضبك، لا نشقى ونحن عبيدك، ولا نشقى وأنت ربنا، لا ملجأ منك إلا إليك، لا ملجأ منك إلا إليك، لا ملجأ منك إلا إليك، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هملا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته. ولا مريضاً إلا شفيته، ولا شاباً إلا أصلحته. اللهم, أصلح اللهم أصلح شبابنا، اللهم أصلح شبابنا، اللهم أصلح شبابنا، اللهم أملأ قلوبهم بإيمان، اللهم أملأ صدورهم بإيمان، اللهم رطب ألسنتهم بالقرآن، برحمتك بهم يا أرحم الراحمين، اللهم اطف بنسائنا وببناتنا. اللهم أحِطهن بأسوار العفاف اللهم أحِطهن بأسوار العفاف اللهم من أراد بهن كيدا فاجعل دائرة كيده تدور عليه ومن أراد بهن سوءا فاجعل دائرة السوء تدور به اللهم خُذ بنواصيهن إليك ودلهن عليك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين يا هذا الجلال والإكرام، يا واحد يا أحد، يا فرد يا صمد يا من لم يرد ولم يولد ولم يكن له كف أحد، لا تجعل بيننا عقيما إلا ذرية صالحة الرزق. ربنا لا تذرهم فرادا وأنت خير ربنا لا تذرهم فرادة وأنت خير الوارفين. اللهم اكشف المرض عن أصحاب الأسقام والأمراض. اللهم وفك السحر عن المسحورين برحمتك بهم يا أرحم الراحمين. يا ذا الجلال والإكرام اغفر لمن بنى هذا المكان أو ساهم فيه أو صلى فيه اللهم بارك له في أهله وماله وصحته وعافيته برحمتك به يا أرحم الراحمين اللهم نسألك الأمن والأمان في وطننا هذا اللهم من أراد بالإمارات كيدا أو سوءا فاجعل كيده في نحره واجعل دائرة السوي تدور به اللهم احرس الإمارات من كيد الكائدين وحقد الحاقدين ونفاق المُنافِقين يا رب العالمين اللهم انصر جنودنا الأبطال في ساحات القتال اللهم انصر جنودنا الأبطال في ساحات القتال اللهم ثبت الأقدام واربِط على القلوب وسدِّد الرمي وأنزِل نصرك يا رب العالمين يا من لا يُعجِزه شيء في الأرض ولا في السماء كن معهم مؤيدًا ونصيرًا ومعينًا وظهيرًا سدِّد رميهم ورفع رايتهم واخز عدوهم يا رب العالمين يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد قاتل الكفرة اللهم قاتل الكفرة اللهم قاتل الكفرة ورد كيدهم عن بلاد المسلمين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين احفظ لنا بلدنا الإمارات وسائر بلاد المسلمين اللهم احفظ لنا حكامنا وشيوخنا وولات أمورنا متعنا اللهم بصحته وبعافيتهم واطل في الصالحات أعمارهم يا كريم يا واحد يا أحد هيئ لهم البطانة الصالحة الناصحة إنك بهم راحم يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا صيامنا وتقبل منا قيامنا وارحم بين يديك وقوفنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين Allahu Akbar.